بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله لا موجه الله وشهده نبينا عليه واله وسلم الله بنكمل ما بدأنا أؤلاء ورواح حديثنا عن قصص القرآن الكريم كما تعودنا يا قبل أن نبدأ في درس اليوم ونذكره سريعاً بعد ما تكلمنا عنه في الدروس الماضية فقلنا يا إخوة في الله من هدف من هذه المحارمات؟ نتحدث عن قصص القرآن هذا الهدف نحن نحكي قصص القرآن بعد ما نخرج وغايد أحنا الشيخ حجمنا قصة أصحاب الكهرب مثلاً أو قصص أو قصة أصحاب الهدود وينتهي الأمر لا فما الغرض إخوى ما الهدف جزاكم الله خير قال الله تعالى فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول صاحب العقل يعتبر ثم تكلمنا عن قصة آدم عليه السلام تكلمنا عن قصة الاستخلاف قصة إليه وقلنا إن استخلاف الله عز وجل لأدب عليه السلام ما الاستخلاف؟ كنا الاستخلاف إخوة بمعنى التشريف والتعظيم وليس الاستخلاف بمعنى استخلاف البشر عندما يخلف إنسان أسانا اخر لمرض أو لصفر أو لعلة لكن المولى وتعالى إنما هو استخلاف آدم في الأرض إنما هو تشريف وتكريم لآدم عليه السلام ثم بعد ذلك يخوة تكلمنا عن قصة خلق آدم عليه السلام مما خلق وكيف خلق وما هي هيئاته عندما خلق ثم تكلمنا عن خلق حوال وقلنا يخوة آدم عليه السلام مما خلق نعم فيه بس ولا لا قلنا عندما نجمع النصوص نجد أن المولى كبركة تعالى أخبرنا في آيات أنه خلق آدم من ترى وآيات أخرى أنه خلقه من طين وآيات أخرى أنه خلف من صلصال من حماء بسوم أو من صلصال كالفخاء كيف نجمع؟ الحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق آدم من تراب جعله طين تراب كيف يكون طين إذا وضعت عليه الماء؟ عندما يعلم الإنسان إخوة أن أصله من تراب ماذا عليه أن يتعلم؟ ما الفائدة؟ لك إن علمت أن أصلك تراب موته بالأقدام وفصلك إنما هو نطفة تغسل منها الأبدان فكيف يتكبر على الله عز وجل؟ إذا تعرف أنت أصلك وفصلك فتراب جعله طيل ثم تركه الله عز وجل ما شاء أن يتركك كم المدة؟ لا نعلم لا نعلم به فتركه الى ان اصبح حمئ مسنون حمئ الطين الأسود مسنون يعني لا ورائحه كريهه وده هو, هو الصلصال فخلق الله عز وجل منه ادم وصوره ثم بعد ذلك أصبح ايه صلصال كالفخار إذا عولج بالايه فتركه الله عز وقال في الجنة فجعل إبليس يقيق به فلما علم أنه أجوف من مراد بكلمة أجوف أنه فال للدافع وأنه له جوف فعلم أنه لا يتمالك ما معنى يتمالك لا يملك نفسه عند الشهوة ولا يملك نفسه عند الغضب ذلك وذلك لما الإنسان يعرف يأخذ طبيعة أصره أنت مخلوق ضعيف أنت أجوخ لك جوف لا تتمالك لا تملك نفسك لا عند الشهوة ولا عند لا قد ماذا علي أن أفعل لا تضع نفسك لا في موضع شهوة ولا في موضع غضب لأن في موضع شهوة تجد نفسك ذالي في موضع غضب تجد نفسك ايه قاتل لأنك مخلوق ضعيف ثم مع ذلك أخوة قلنا أن مورى تبارك وتعالى خلق آدم كما بير النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته ستون دراعا في السماء الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته عائد على الله عز وجل والعائد على آدم قلنا يا إخوة التاني عائد على الله أو عائد على آدم قلنا أن يضاف إلى الله عز وجل ينقصب إلى قسمين إذا كان مستقلا بذاته قائما بذاته فإضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتعظيم وإن كان غير قائما بذاته فهي من إضافة الموصوف أو الصفة إلى الموصوف زي مثلا قول المولى تبارك وتعالى بيت الله البيت قائم بذاته ولا لا؟ قائم بذاته يبقى اضافته الله عز وجل هذا ربنا وبيت اضافه تشريف نافق الله انه نافق اضافه عبد الله اضافه تشريف خلق ادم على صورته ادم مستقل بقائم بذاته ولا غير قائم بذاته يبقى اضافه تشريف راس اخوه طب اذا كان غير قائم بذاته طافت الصفه الى كما في قول يد الله فوق أيديهم يد الله اليد قائمة بذاتها يقول لك هل يد صفة هل يد صفة من صفات الله عز وجل لا نقول إضافة تشريف الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورة المعنى أي أن آدم عليه السلام عندما نزل إلى الأرض وعندما أدخل الجن وعندما أخرج منه عندما يعود إلى الجنة على صورته التي خلقه الله عليك خلقه على صورته لذلك لو سألت تانا من خلقك على صورتك هذه كل واحد فينا ربنا خلقه على صورته لا ده لكنت نطفة وعلقة ومضغة وبعد طفل جنين وبعد كده رضيع وبدأت دمشي وطلع بسنان وبلغت وبدأت أنت لست على صورته لكن آدم عليه السلام خلقه الله على صورته التي دخلت الجنه عليه وهبط الارض عليه يعني ادم عليه السلام لم يمر باطوار مثلنا جميعا طيب كم طوله يا اخوه 60 ذراعا في السماء كم 60 ذراع دول 27 متر و70 سم 27 متر و70 قال النبي صلى الله زال الخلق يتناقص الايه الى الان 27 27 متر و70 الذراع مش الذراع متر لا الذراع مش متر ما فيش الذراع 64 ذراع 60 سم نعم اه ذراع 60 خلاص 64 خلق عدم طوله كام 60 ذراع في السماء يبقى فيما زي الخلق ينقص ايه واحنا بالنسبه لمن سابتي بعدنا احنا عمالقه ده لسه شوف دي طالع بقول لك العلم دي ثالث ابتدائي ده دي ثالث ابتدائي يعني ها ف فماذا خلق الله عز وجل نفخ فيه روح عطس ادم عليه السلام فقال الله عز وجل له الله ان يقول الحمد لله فقال له رب ارحمك رب من هنا جاءت عندما تتنسى في النبي عقص يقول؟ يقول الحمد لله يقول الحمد لله يقول الحمد لله ثم أخوة تدلمنا قلنا متى خلق آدم؟ متى خلق؟ خلق الله وعلى الله في يوم الجمعة النقصو صلى الله عليه وسلم قال خير يوم انطاعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه وخلق وفيه ادخل الجنة في اخرج منها ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه حدثت صحه مسلم متى خلقوا في يوم الجمعه خلقه في اخر ساعات النهار اخر الخلق فيما بين العصر إلى الليل يبقى من العصر الايه الى الليل في اخر اخر ساعات, ساعات يوم الايه يوم الجمعه يبقى ده في خلق آدم عليه عليه السلام ثم بعد لك ايه اخواتك اتكلمنا عن خلق حواء قلنا أن تبارك وتعالى خلقها من إيه؟ من ضلع آدم عليه السلام سيقصف ويدها إيه؟ ويدها بتوى، نتعلم من هذا ماذا؟ نتعلم قلنا يا إخوة أمر إيه؟ أن تعلموا طبيعة المرء. ربنا قال النبي أخبرنا أن الله خلقها من, من ضلع أعوض فإذا ذهبت تقيمه تسرته ففي رواية مكسرها خلافها فتعرف انت طبيعك المرض لابد انت يعني كيف حياتك مع زي كما قلنا مثال واحد يفتر عربية يقول الله العربية دي مية مية وكيسر الصخي اللي بالك مش عارف فرمه بالشغلات فانت انت كيف نفسك مشش فيها بسرعة ولا عادة وطلعش فيها بطريق سريع ما باج فرم وما انه دي ببكتين المهم يا. فطبعا الإنسان يبقى أنت بمشي فهذا الأمر يبقى الست المرأة ستأخذ هذه ناقص والأخرى برضو ناقص وغيرها ناقص يبقى الأمر يا إخوة الأمر فالإنسان الرسول قال لا يفوق مؤمن المؤمنة كره منها خلقا رضي منها آخر خلاص يبقى دي وطهجون تكويسة وتماء وبترعي الأولاد فلكن سرعت الغضب يعني هذا الأمر تتجاوز عنه ايه كويسه ومش عارفه وتمام لكن بس يعني وهاديه ولكن في البيت في أو مع اولادها بتقصر بعضه نعمل انسى الانسان يا اخوه يعني لن يتزوج ملك مثلا ولا كلها نابد الانسان يعني ايه واعلم ان كل امراه سبحان الله وكل رجل يعني انت نفسك كله حقوق اهو ربنا اللي هي عليه ربنا كرم كل وحده <تصفيق> اه اه الحمد يعني يعلن اولا هذه هذه الحقيقه يعني اقول هذه لان واحد عايز طبعا يعني ايه مراته تبقى راجل زي في البيت دي ست واذاك عرضنا امثاله في امور اخوه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب بن عايش مع النبي صلى في البيت طالع من الباب فخبط في الباب فش الجواز هو نزل الدم منه رسول قال لي سيد عائشة أميت عنه الأذى سيد عائشة فقذرته سقذرت أن أجل الأذى من, من أسامة طبيعاً واحدون عنه ما فيش رحمة طب دلو ابني كن فعلت فيها هي طبيعة المرأة جد طبيعة المرأة نتاب لذلك رسول الله حقام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم الدم بفمه إلا أنا ماط وين عنه وقال لو كان أسامة جارية لا سيئته وحليته حتى انفقه لغايه ما نسويه يبقى عالم هذا الامر يجوا طعام لسيد الصبي يصير العيشه تكسر الاناء وتصوصه تلقارك امكم دي حاله طبيعه المره دي طبيعه ايه زي المراه بتصهرها من ايه سر عاطفه اكثر من العقل يعني دلوقتي ينفع الست تبقى قاضي ما هو قاضي و... قاضي عارف جير واحد أتبو تاني ومعها يلو قاعدين يبكي جنبه هو قاعد طبعا في الأفص عن وده قاعد يعني يعدم عشر مرات خلاص لكن طبعا عندما بسلح كده وشوفت أولاده بيبكي جنبه خلاص انت أطبعت أدوك تجيره ولو عندما جلت سلصار على المنصة لحاجة ممكن القضي يجري ولا ولكم تهرب من الله فالأبن الضبيعة مرأة ابنها خلقها هكذا وهذا ليس عيب والله هذا ليس عيب في المرء هذا ليس عيب عيب في المرء تشوف واحدة مسترجلة كده تقول هذا في مش مشكلة لكن هذا ليس عيب عند, عند المرء إبقى هذا الأمر الأول أن تعلم طبيعة طبيعة المرء الأمر الثالي سيدنا عبدالله بن عباس قال إن الله خلق آدم من الطراب فجعلت نهمته منها من, من الآرض من الطراب طب و المرأة خلقت من ضلع آدم فجُعلت نُهمتها من الرجل هي هدفها ليه؟ الرجل فلذلك قالها احبسوا نساءكم ما معنى أن يصعد لا لأن الإنسان يا إخوة يحوطوا أهلا يرعاهم لبقى فيش اختلاق مش مصافحة فيش, مصافح. فيش لو ذلك احنا يعني فترة قريبة تجد تروح تزور واحد بجمع رجال ونسان ايه اللي في المشك... المشكلة للوضع العليم؟ مش حضارة فيه مشكلة؟ مش حضارة مش حضارة مش حضارة احنا احنا احنا, إحنا حضارة, حضارة, حضارة في حضارةنا حضارة الإسلام خلاص؟ اقول الله مش حضارة ده ما يفعلون هو قمة التخلف قمة ليه؟ قمة التخلف وديي طبعا ولك الله ده مرتزانة مع زميلي ولا تعرفته ازاي؟ بعرفته ازاي؟ اخي هذا رَبِّنا جَعَلْ مَايِدُ وَقَبِيْعِيَ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْءِ هذا أمر مفتوظ ومغروز مغروز الله تعالى خلقنا به فمن فعش أن تقول الله هذا الأمر إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل صارت حمرأة؟ وهو أشرف خلق الله على ورع الأطلاق لينتعال تسلم على كل العلم عندنا دولادي ودبنات و... أنت قلبك أطهر عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ينبعنا أحدكم من مقة انفراسي خيروا لهم أن ينصى مرأة لا تحب لهم. اليوم اخوة وكنا امر اخر ايضا بعد ما خلق الله ادم عليه السلام امر علمه الاسماء. قال ابن عباس علمه اسماء اولاده واحدا واحدا واسماء كل شيء. على وجه الارض ان ربنا علمه اين? عليه السلام. ثم عرضهم على الملائكة. فقال انبيوني اسماء هؤلاء. ماذا قالت الملائكة? سبحانك لا علم لنا لمن لنا ليس عندهم علم يبقى نتعلم ماذا؟ أنك إن سئلت عما لا تعلم تفتي ونبقى خلفشاريين ونبقى لا إبقى إن سئلت عما لا تعلم فقل الله أعلم خلاص طيب اليوم لكم إن شاء الله نكلم عن عمر اللعز وجل بالسجود لآدم عليه السلام إن قال ربك لملائكتي <تصفيق> <تصفيق> انني خالقكم بشرا من صلصال من حام من مسنون اذا خلقته نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الان يا اخوه ما العله من امر الله للملائكه بالسجود لادم العله يا اخوه ليختبرهم المولى تبارك وتعالى لانهم عندما قال المولى تبارك وتعالى ستجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح في حمدك ونقدس لك كأن هذا الكلام إخوة فيه تلميح أنهم أحقوا بالاستخلاف من آدم فإن تبارك وتعالى أراد أن يختبرهم هل هم سيصدقوا في هذا الكلام أم لا ونحن نسبح في ونقدس لك وآدم هذا الذي إن قلتم أنه سيسفك الدماء في الأرض يأموهم يا الله أن يسفدوا لك يبقى هل سيطيع المولى تبارك وتعالى أم لا؟ فسجدوا كما بينا ربنا تبارك وتعالى ثم معناك أخونا نتكلم عن قضية السجود المولى تبارك وتعالى بكر قضية السجود في سبع آيات من القرآن الكريم سبع مواضع تحدثت عن, إيه؟ عن قصة في السجود في سورة البقرة قال ربنا عز وجل وإذ كلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبروا كده كل الجزء المقدمة كل واحد افكار ابوك الملائكه لكن خلي من ايه الجزء الاخير لابليس واستكبر في سوره الاعراف وان قد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين خلاص في الايه الثالثه في الحج وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له مساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين في سورة الإسراء قال تعالى ويكون الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينك سورة الكهف إذ كنا لملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس تان من الجن ففسقا عن أمن رب في سورة طه قال تعالى وإذ كنا لملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا في سورة صاد قال مولى تباه وتعالى إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشر منطيع فإذا صويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساترين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس وكان من الكافرين وذو كان موضوع سبع مواضع في القرآن الكامل تكلمنا عن قضية ليه؟ عن قضية السجود طيب نتكلم عن قضية السجود في عدة مباحث، المبحث الأول ما حكم السجود لغير الله؟ ما حكم السجود لغير الله؟ لما أنت شئت نقول فيه تفصيل فيه تفصيل فالسجود لغير الله عز وجل باعتبار الآمر ينقسم إلى قسمين باعتبار الآمر بالسجود ينقسم إلى قسم إلى قسمين القسم الأول إذا كان السجود لغير الله عز وجل مما الله عز وجل فهو من أعظم القرى وهو عبادة لله تبارك وتعالى من الذي أمرك تسجد؟ وبالنسبة للآلب تسجد لغير الله لكن من لدي أمرك أن تسجد لغير الله الله عز وجل يبقى الأمر هذا عبادة لله تبارك وتعالى فمن أعظم القرى أن تطاع على أمر ربك تبارك وتعالى أن الأمر طبعا يا إخوة للمختضيات المحبة لله عز وجل أن تطيع أمره تطيع أمر ربك عز وجل ولذلك يا إخوة ننسد منا لابد أن يمتثل الأمر أبو الحسن الأشعري أمه تزوجت من رجل اسمه أبو علي الجبائي أبو علي الجبائي هذا رأس من رؤوس المحتزلة أئمة الضلاء فالمهم أبو الحسن الأشعري دخل رجل فسأل أبو علي الجبائي وأبو الحسن الأشعري موذود لسه صغير ياته فقال الرجل هل يجوزه لَنَا أَنْ يُسَلِّيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَاقِلًا ينفع أن فينا عاقل؟ وربنا عاقل؟ ولا لا؟ ينفع أن مهندس؟ مهندس ده وإيش؟ مهندس يكون يسميه إيه؟ اخترع للا لقوله هل يجوز أن هذا الاسم؟ فطبعاً أبو علي الجبائي قال لا يجوز فقال لماذا؟ سؤال طبيعي قال لأن العقل مشتق من العقال وهو المن العقل مشتق من إليه؟ من العقال أنت العقل تتفعل بعيدة في لماذا؟ عشان تمنعه من الهرق ومن المشي فالذي يبقى العقل سمي عقلاً هو الذي يمنعك عن إليه؟ عن أي شيء يضربك ذلك احنا قلنا الذي عنده وعقله يذهب الى ما يضبه ده عقله معناه بس ليس ليس عقل عقيقي فهو العقل ده معناه ليه المنع ولا يجوز المنع في حق الله عز وجل كلام ايه كلام جميل صح كده طيب فأبو الحسن أشد قال له يا شيك قياسه ده يجوز قالوا ليه؟ قالوا هذا كلام لا يجوز أن يسمي الله عز وجل حكيماً لأن الحكيم من الحكمة التي تمنعه البعيد حكمة نحيطة حديدة عشان بتشد ليه؟ البعيد بها نتحكم فيه ودي برضو تقتضل ايه؟ المن؟ يبقى فعليه لا يجوز أن يسمى المورة تبارك وتعالى حكيم أخوان نحن الوصول اللي إحنا يعني بداية بنتربع عليه فطبعاً أبو علي الجبائي قال له طيب وليما تمنع أنت هذا الإيه؟ هذا الـ الـ الـ الإسم هو شربنا أنه عاقل؟ قال لأنه لم يسمي به نفسه ده السؤال الإجابة التي يقبلها كل إنسان عنده عاقل لسميه عاقل لماذا لا تسميه عاقلاً؟ لأنه لم يسمي نفسه، ولو سمى نفسه عاقلاً، لأثبتنا له هذا الاسم، لكن هو حكيم؟ نعم لماذا؟ لأنه سمى نفسه حكيم، يبقى ما تجيش أسماء إلا تسمي ربنا سبحانه تعالى بأسماء من إيه؟ من عندك، خلاص يا إخوة، المهندس وحش، العاقل وحش، يقول لم يسمي نفسه، يبقى من فعش أن تتسمي الموراة طبعاً لكم تعالى طيب أمان الذي أمر بالسجود للمخلوق ربنا عز وجل بقى ماذا تفعل يبقى هذا قرب لله عز وجل خلاص إخوة طيب الأمر الثاني أن يكون الأمر بالسجود ليس من الله ولا من الرسل هذا ربنا ولا رسول أقرى هذا الأمر. يبقى سعود لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة شفوا يخلنا بالنسبة للآمر لو كان الأمر من الله ده قربة لله عز وجل إذا كان الأمر غير الله عز وجل وغير إيه؟ يبقى هذا الأمر يا إخوة إيه؟ هذا الأمر شرك لله عز وجل ولا إيه ولا للوس خلاص؟ طيب لذلك إخوة السؤال الذي يري ذلك وقال ربك الملائكة تسجده لآدم هل هذا السجود إخوة لآدم سجوده عبادة أم سجوده احترام وتعظيم هذا كل شيء يجب دليل بتاعه خلاص لبهذا السجود إخوة لآدم سجوده احترام وتعظيم لأنه ليس سجود عبادة لماذا؟ الموله تبارك وتعالى قال وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون يبقى ما امر المولى تبارك وتعالى ان نعبد احدا غيره وهذه دعوه جميع الانبياء يبقى إيه؟ سجود هنا سجود احترام وتعظيم لكن ليس سجود عباده مش زي ما الملائكه عشان بتعبده ادم لا ده احترام وتعظيم السؤال الذي يليه هل يجوز في شريعاتي أن يسجد أحد لأحد؟ لا في شريعة سيدنا يوسف ورفع البولي على العرش وخضوا له سجد وإذن سيدنا آدمه عندما خلقها المولايكة أن يسجدوا له طيب في شريعتنا طيب دم كان سيدنا يوسف هو إخواته سيد وراء سجد احترامه فعظيه شرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا إذا وردت في شرعنا ما يجل علىها ويردت في شرعنا ما يخالفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم امو في الصحيمال على حديث أنس قال لا يصرح لبشر أن يسجد لبشر لا يصل لبشر أن يسجد لبشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ع 5550ря كانت أبو نكمة ت البشر تاسيد من قبلو لقد أمارك في أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه لو كنت أمر لكنه لم يرم وأيضا أخوة في الحديث أن سيدنا معاذ بجبر رضي الله كان في اليمن فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسجل له النبي سأل معاذ لما تفعل هذا قال الله هذا في اليمن كم يسجد ليه سجود تعظيم وتحية فأنا أفعل هلفا ها النبي صلى الله عليه وسلم منابا ولكن هذا الحديث أخوة يعلم أرد القرب أنه حدث ضعيف ليصبح متنا ولا سندا لأن معاذ رضي الله عنه لم يذهب إلى اليمن وإنما ذهب إلى اليمن ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الرسول قال معاذ إنما ودعه وذهب إلى اليمن لعلك تمر على قبري ومسجدي فما جاء معاذ بعدها وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه بعد ما لقى ربه تبارك وتعالى لذلك إخوة يعني الـ الـ الـ يعني لا يجوز تريد في بعض الألعاب الرياضية لا أحب ألعب لازم ينحني كل واحد منهم من الآخر هذا الإمحناء أو الركوع كل هذا لا يجوز كل هذا إيه؟ لا يجوز بل يا إخوة الأسف نجد الناس لا يسجدون للحي بل يسجدوا للأموات داخل القبر كده تلاقيه نزل ايه نزل خرط على الارض بص العتبه ولا مر خدوا في العتبه على العتبه والله هذا يفسد هذا يفسد مع مين اللي مع الاموال الذي يفعل هذا الفعل حكمه ايه كافر نقول اخو هذا الفعل شر لكن هل فلان اللي فعل ده مشرك نقول لا لأن فلان هذا يمكن أن يكون هو جاهل أصلاً، لا أعرف شيء خلاص يا إخوة؟ يقول فلان الذي يفعل هذا الفعل، يجب أن يفعله، يجب أن يفعله الله؟ شيرك، طب فلان المعين هذا مشرك؟ تقول لا، المعين ده إياك والمعين، طب صدق هذا الأمر المعين، لأنه هو ممكن يكون جاهد تقول أخي أنت بتسجد، أقول لك عمنا لم تسجدش لله، ده أنا أبا عمنا التحيي ما ينفعش، ما تحييوش ما لا أصل هو الزيارة لكلها أصل كل ضلال وهيه وفساد وشرق رأسي إخوان فمن فعل لذلك شيئا فستقر الله فأمه إلى الله عز وجل شاء عقابه والمشاء عافى عنه لطول إلى الله فيدي عز وجل يغفلني تبتها مما روح اللي ضيح بتاعه سينة سينة بالحسينة ونتعي لأبوس ده ليك بمئة أشهر على أني حد بحر. لا يا مش هشاركها انساني يعني قد الانسان يعذب يعذب يعذب بجهله الطريق تحت يعذب يعذب بجهله انت خدت هنا ده لسه اهم حاجه في الدرس النهارده ربنا من هو وما جنسه واحنا الا ابليس من المعقول اسمه ايه جنسه من الملائكه ولا ولا لذلك ده لسه الصراع قوي بيننا وبين الشيطان الصراع هذا لا ينقطع إلا في حالتين الموت؟ لا أنا واحدة لا ينقطع الصراع إخوة إلا عندما يتخلى المرء عن دينه لازم تطلق دين والأمر الثاني يوم القيامة أو بيوت الإنسان يبقى ده, ده الصراع معاك مع إبليس من أول أنتوله ولد الإنسان إلا مانا إلا إذا عدتخلى عن دينها وإذا مات حتى قبل ما يموت الروح لسه برضو إبليس عنده طمع أن يضل الإنسان ويقول العقل يبقى الصراع طويل وهذا الصراع أيضا هو الصراع مع أعداء الله ولم ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملتهم ربنا قال ليلة كده، تقول الله يقول نحنا هلتنزع عن كذا، ومش هنعمل كذا، وما نخافوش من ك... لن يرضى عنك إلا بعد ما تتخلع عن دينك، مهما تقدم من تنازلات، تهلك الله ربنا تبارك وتعالى، ولن طرد عنك اليهود ولن تتبع ملتهم، وأيضا لن طرد الشيطان، الصراع يعني صراع مضيح، وإبليس يا إخوة العلماء من الإبلاس والإبلاس هو اليأس من رحمة الله عز وجل إذا قال ربنا تبارك وتعالى فإذا هم فيه مبلسون وإبليس يا إخوة العلماء من الشيطان قالوا هذا الشيطان كل من أبعده يقال شاطنت الدار إذا بعدت فكل من بعد عن امر الله عز وجل رزق فيه شيطان الايه شيطان الانس في شيطان الايه الجن ايهما لا الانس الانس شيطان الجن عندما, عندما تستعيذ بالله يفر له الشيطان الانس ده بيعمل ايه بعده ما في ما فيه أي حتى قال احدهم لقد كنتم مرئا من جند ابليس فرتق بي الحال حتى صار انفيس من جلدي او يعني كان تتعلم من انفيس بقى تيجي اسمه ايه منه خلاص يا اخو هل ابليس هذا كان هل هو من الجن ام من الملائكه سواء طبعا ده في لأهل العلم قولاً، قول الأول يا أخوة أنه من الجن، حسن البصري قال ما كان من الملائكة طرفة عين، واليبنيس لم يكن ملائكة طرفة عين، طيب ما الدليل؟ كل شيء نسم الدليل، كل شيء لا أخذ من الدليل، الدليل الآن الدليل الأول، مرة تبارك وتعالى قال إلا إبليس كان من الجن، فسق عن ربنا، وربنا أخبر أنه كان من أيه؟ كان من الجن بليس من الملائكة وقوم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد خلق الله عز وجل الملائكة من نور وخلق الشيطان من مارج وخلق الجاب من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فيبقى هنا في طبيعتين مختلفتين ده من نور وهذا من, إيه؟ وهذا من نور فلا تزن يكونوا يتلين إيه؟ الاثنين طبعاً عن الاسدلاثة وعن مادة خلق الجن غير مادة خلق الملائكة أمر الثاني إخوة دليل الثاني قال العلماء أنه كان من الملائكة إنه يكمل إليه؟ إنه بالدليل إليه؟ فسجد الملائكة إلا إبليس يبدل إنه واستسلام من مين؟ من ملائكة دليل إنه كان من أنه كان من الملائك. وهذا طبع يخبرون الله غير صحيح. هذا غير صحيح. طب ربنا سبحانه تعالى لماذا استفناه إلا إبليس كان من الجن؟ يبا سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فدل أنه كان من, من الملائك. قالوا علماء هذا استفناء منقطع. هذا هو أصل في لغة العرب. ده لو قصدك في, في عندما قلت شربت الخيل الا الا الحمار ده هو الحمار ده من الخيل شربت الخيل الا ايه الا الحمار يبقى ده استثناء ايه استثناء منقطع خلاص كما قال حضر الطلاب الا كتبهم الكتب دي من الطلاب والكتب حاجه والطلاب حاجه ثانيه فده نظام مقفل يبقى الا ابليس ما الاثناء ايه ان طب عليه سيء جسم الجنس من جنس الملائكه ولا من جمله الملائكه السؤال ايه يا اخويا اذا كان من الجن لماذا دخل في الخطاب لماذا دخل في الخطاب سجدنا للملائكه سجدوا لادم فسجدوا الا ابليس تمسك انه ليس من الملائكه ده في السبع مواضع ربنا ذكر أنه داخل فيه؟ أنه داخل فيه؟ الجواب إخوة الله عز وجل بعد المرفض إبليس السجود قال ما منعك أن تسجد خلاص يا إخوة؟ قالوا أن المولى تبالك وتعالى لم يشمله الخطاء لأنه تشبه بالملائكة وعمل عمله فدخل في الخطاب ايه في الخطاب بما انه كان شبه بايه في في التي التي كان السؤال يا اخويا لماذا شمل الامر ايه ابليس السجود سؤال ما هو رد ابليس على عدم السجود ما هو رد إبليس على عدم السنوات. لماذا لم يسنط؟ <تصفيق> الأمر إخوة خلال الاستقرار عن النظر في النصوص نجد أن الأمر إنما هو إيه؟ يدخل في أمر واحد أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيب هو ده ده المشكلة هو ده ده, ده الأمر كده. لماذا لم يسلوا؟ أنا خير منهم خلقتني من المال وخلقته من ضي لا أخش ندخل على الدروس بتاع الدرس جاهز أول درس يا إخوة أن أول من قاس إبليس أس نعم من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس فأي واحد إن يقدم عقله على وحي ربه قياسا فسلفوه إبليس يبقى معنى القياس الذي تقول الله طب ربنا أمر بكسر ثم ما نفعل كسر نفع طب ربنا يقول له تقول له خير منه خلقتني منه وخلقته من طين ربنا ربنا أيه هذا أمر من المرة تبارك وتعالى أنت بتقس بعقلك أن أنت أفضل من آدم هو إبليس يقفع ماذا فعله قال لك أنا أفضل من آدم ولا يجوز للفاضل للفاضل أن يسجد للمفضول هذا القياس الذي قاسه في عقل هذا القياس الذي قاسه إيه؟ قاسه في عقل هذه يا أخوة الشبهة الأولى هذا الكلام احنا بتسمعه كثيرا من العقلانيين الآن نوع يقول لك الله تؤثر بنا عقل ويرفض هذا ويقبل تجد الأمر إيه؟ ده سلفه مين؟ سلفه إبليس سلفوه ابليس أول واحد يقدم العقل على كلام الله هو من؟ هو إبليس. لذلك يقول الشنقيطي وقياس إبليس فاسد من ثلاثة أوجه. القياس ده فاسد من ثلاثة أوجه. الأمر الأول أنه قياس في مقابلة النص. قياس مقابلة إيه؟ مقابلة النص. ما إيه المراد يا أخوة بالنص؟ النص, النص قال العلماء أني ألفظ في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين لفظ له معنى واحد لا يتعداه إلى غيره وهناك لفظ له معنى ويحتمر غيره يبقى لما نقول النص يبقى المراد اللفظ الذي لا يحتمر غيره ده معنى ايه نص رايت رجلا يسير في الشارع يبقى الراجل اللي في الشارع يبقى تجيب انت ايه ممكن الراجل ده يبقى حيوان ولا بقره ولا جمل ولا رجل طيب لو قلنا رايت اسدا في الشارع يمشي مع امراته تيجي تقول له ده لا يحتمل لا ما استنتجت ان اسد في لا يحتمل ان انت شبهت الرجل بالاسد اسد ماشي خلاص ماشي مع امراته يبقى انت شبهته الكلام ده يحتمل النص يخو الكلام الذي لا يحتمل لا يحتمل يعني ما تقول لك مثال لمين المثل في زكاه الفطر رسول صلى الله عليه وسلم يقول سيد عبد الله بن عمر أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من تم لفظة صعدي تحتمل أنها تكون صعبة وتحتمل أنها فلوس ولا صعبة لفظة صريحة لفظ صريح. نصه لفظ صريح. لا, لا يحتمل أي معنى آخر هو لفظ صريح يبقى هذا الأمر ليش؟ هذا لذلك العلماء قلوا لا قياسة مع النص أو لا اجتهاد مع النص تقول أنت في حديث وإنت عايز تجتهد ويقولك ووفر لنفسك إن في حديث صحيح يبقى تجتهد لما يقول في مسألة مفهش ليس فيها نص لكن فيها نص يبقى لا مع ليه؟ لا مع النص هلاص يا إخوة؟ يبقى بل هذا الفعل؟ إن هذا طبعا قال العلماء أنه قياسي مقابلة ليه؟ في مقابلة النص. القياس اللي هو ايه؟ إننا أفضل من آدم والمفضول لا يجوز له و لا يجوز له و أن يسجد للمفضول ده القياس. طب والنص اسجد اسجده لآدم اسجده دي أخوانا تحتمل معنى ثاني؟ تحتمل لا يسجده أو لا يسجده لتؤدي معنى آخر؟ لا تؤدي هذا نص يبقى لا تحتمل معنى آخر بأمان الذي يجب عليه أن يسجد يمتكد للاب راس يا اخو يبقى ده العام الثاني قال لا يسلم لابليس هذا القياس يعني مش لازم ينفعش لماذا هل كده لما تيجي تقول هل النار افضل ولا الطين نجيب شويه بذور ارميها في الطين وتطلع على بزارك. ما في النار؟ شو هل يبقى من قال إن الطين أفضل إن النار أفضل من الطين؟ يبقى لا نسلم له إن هذا قياس أصلاً قياسك حتى الإنتقصت هي قياس فاسق. لأن النار من طبيعتها الإحرام والضمار. والطين من طبيعته الخير والنماء والإنباك. خلاص؟ يبقى هذا قياسك. الأمر الثالث يا إخوة. قالوا العلماء يعني طب نفعل احنا سلمنا بهذا القياس ودي يا اخوة يعني بسطول في المناظرة وانت تردد سؤال على صحيح سلمنا لك ان القياس هذا صحيح هل أفضل؟ العلماء فلا ينزل اذا كان الاصل فاضلا ان يكون الفرع فاضلا النار افضل من الطين ليس معنى أن النار أفضل من أطين يبقى إبليس من آدم. إبليس أفضل من إيه؟ من أصل، من أصل سلمنا وقلنا أن النار أفضل من أطين. هل... لكن الفرع هو إبليس. أفضل من آدم؟ صحيح. يبقى إحنا إحنا بتقول يعني ما سأضرب لك مثال. تقول له الله إذا إحنا حضارت نعم. طيب وإنت عملت إيه؟ عملتش عمل. إنت إيه اللي عملت دلوقات بودس انت رحت على الشاحن كل شويه امشي يا جماعه يا جماعه عدت شارب القص تستقر امتى لا ندل خلاص فان عمليه يعني ما مش عارف انت انت حضرتك 7000 سنه وانت ليه اللي عملته عشان كانت دوت وضربات وصمات ف فهيبقى يبقى دول, دول عمل وكذا وصل هل ده دليل ان فطبعا هذا يبقى ليس دليل ان الاصل كيبقى الفرع يبقى الفرع الفرع كونس ايه خلاص بنقيم يعني ايوه ذكر في اعلام المواقعيه هذه القصه يا اخوي بس يعني عشان يثبت لنا يعني لا يقدم عقله على كلام ربه عز وجل محمد من صبريما قال دخلت على جعف ابن محمد ابن الحنفية محمد ابن الحنفية إخوة هذا ابن علي بن أبي طالب أدى لكن اشتهر باسم أمه خلاص فهو محمد بن هذا قال دخلت على جعف ابن محمد ابن الحنفية ومعي أبو حنيف معه من في إيدو ومعه حنيف النومان فلما دخلت عليه وكنت صديقا له فسلمت عليه وكنت يا إيمان أنفع الله بك هذا فتى من أهل العراق له عقل ودي أتيت به لعب الله أن ينفعك أتيت به لعب الله أن ينفعه بك يبقى محمد بشبهما هذا دخل على جعفر محمد بن حنفية وفي أدمين أبو حنيف فبسلم على أغلب الله في الابلة الغلامة عنده عقل دين وأنت ربين أنفعه به بعلم فقال له جعفر أهذا الذي يقيس بعقله أآن نعمان هذا أبو حنيفة أبوكيسي يعني في الصندق لا يكون بأكتب عقلي فأي النعمان هذا؟ فقال له نعم هو قال أنا النعمان أبو حنيفة قال ليس لستعلم وش له هذا كلام العلماء؟ كلام لأي كلام فلما جلس قال له يا نعمان تق الله ولا تقس الأمور بعقلك فإن أول من قاس إبنيس قال أنا خير منه وخرفتني من ناره وخرفته من نار تينه وخرفت ثم قال يا نعمال أخبرني عن كلمة أورها شرق وآخرها إيمان كلمة أورها شرق وآخرها إيمان الشيطان فقال وش معلقة تقول لك الشيطان لأمرك قصب عاخرة فهو فقال لا أجل ثم حانف أولو عم عرفة عيني بطريقة فقال له أدل. فقال له لا إله إلا الله أولها بقولت لا إله كيف؟ عندما تقول إلا الله قمة الإيمان والتوحيد شوف اللي هو كده بس بليه ثم قال له يا نعماء أخبرني أيهما جرما عند الله القتل ام الزنا؟ اي عقوبه عقونه؟ قتل الزنا اي عقوبه شرعية عندنا؟ قتل ولا الزنا؟ قتل يعني القاتل يقتل الزاني يضرب كان محصن او اذا كان غير محصن متزوج بيرجع غير متزوج بيجلد يبقى أشوف الأمر يقول له أيوم أعظم القتل لا, لا خلاف حتى يقول أيوم أعظم في الجرم يعني جريمة ليه القتل فقال له أبو حنيفة قال فلما فلماذا القتل أعظم فلماذا رضي الله في جريمة القتل بشاهدين وفي جريمة الزنا بأربع لين في جريمه القتل لازم تجيب 2 وفي الزين 4 مع ان انت بتقول ان القتل اعظم يبقى المفروض القتل ده يجيب 2 ودا يجيب 4 خالف الله ولا تتقص بعقلك لان هذا ايه هذا دي ربنا امرنا انك تجيب شيء دي خلاص طيب ثم قال له, فلما قال له ثم قال له أعظم الله الصلاه, الصلاة, الصلاة, الصلاة؟ شيء بعد توحيد الله الصلاه اعظم قال فلماذا أمر الله عز وجل المرأة أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة الأعظم قال له فاتق الله ولا تقص ثم قال له شوف كده الوضع ال ال ال له هذا ليه هذا الأمر كيف بك إذا وقفنا بين يد الله عز وجل وسألنا فقلنا له قال الله قال رسوله وانت تقول قال القياس قال العقل فكيف تقف بين ادعابي يبقى خلينا مجرب نسالك ومقياس تقول والقياس وادوب قال الله قال رسوله قلنا يا قال نبيك وقلت يا رب انت كذب يبقى هذا اخوه ولا ايه هذا والديه الانسان يدخل العقل في دين الله عز وجل بقول لك والله هذا هذا العقل يعني العقل قاصر لا العقل الاخر تعمل في تفهم النص يفهم النص لكن مش في معارضه للنص يبقى ربنا بيقول كذا وانا بقول والله لا يبقى انت لو فعلت هذا سرف وكمان مين سرفك ابليس ابليس لانه من اول من قاس وما عبر في الشمس والقمر الا بالمقاييس خلاص يا إخوة، صلى الله عليه العظيم بسر سؤال خلاص مش أسينها، معفل كمان سؤال واحد حتى بس أسرس أنا سؤال. بس أبت الأول ترسل لا أسرس فرد، في السؤال في السؤال؟ الوقت عدت فقلت يسني نعم تمام؟ أبو حتى عدت بسم نعم أبو إعفل الجريمة جيد يقلت أبو يرقب ني ني ني عساك الله عز وجل يبارك فيك <تصفيق> معناه بالزواج لازم تكون متزوج تزوج قبل ذلك تزوج قبل ذلك حتى لو مات حتى لو ايه من واحد عامل ختم سخ... لو جيت اتفضل يا سيده سيده سيده مسخر له نعم ليس مسخر مسخر لسيده نعم ليس ليس يا شيخ احمد ليس ده حاجه واحده لكن ما سخر له اولاده ليس اقول للجن مسخر زي مثلا بيو بس ايها كل جديد مجموعه من الجين طب خلاص <تصفيق> انت بطرا قال في ارسال لك والله ده فيLambda مش عارف من على ما طب ربنا خلق كل دلوقتي ما ينفعش حد العين طب مثلا اللي هو فتا 17 دخل بيت نعم على الرد ده هذا يؤتى به ولا بد ان تقم عليه الحجه توضح لهم الامور ويستتال، فالأمر يعني ليس يجيب فرن خلاص اجتدي تعالى انت ليه؟ يسأل لماذا؟ والله طبعا أنا لا أنا عشان بسديني فلوس ولا فعل يعني يسأل في هذا, في هذا الأمر خلاص ونتقوم عليه الحجة يعني واحد دي يسسل القابل تيجي يقول انت تتديد القابل ليه؟ يقول لك والله انت تقتل ولا والله يعمل تبت خلاص لكن الأمر هي ده لابد أنت عارفه لعماقه لابد من تحقق الأسباب استفاء الشروط وانتفاق الموانئ عشان أسخذ الحكمة عن المعيّة خلاص، يبقى نجيب الشيخ وقعد يقول له وإذا كان عنده شبه نرد على الشبه بتاعته وبعد مردين على الشبه وخلاص فهذا خلاص أنتهى قمنا عليه ليه؟ قمنا عليه الحجة ولذلك العالم يختلف عن الجاهل الإم أحمد قال للمأمون المعتصن أنا لو قلت بقولكم لأن خلق القرآن أكفو أما أنتم فعندي جهال جاهل ما اعرفش هو لكن الشيخ قاعد عنده علم حسابات عنده هل هذا نعزه بجاهل زي الانسان ايه الانسان خلاص <تصفيق> يعني, يعني واحد واحد شخص امراه تضوف حول القبر فطبعا بيقول لها س... يا حجة يعني هذا حرام دي شيء لازم فلوك لابني انتهى أسيس فشطع طعمك دحفة دانا مؤمنة ومحيلة من عز وجل للأسنى يعني هي في الأمر هذه تعصى بجهنة لأن علماء قصوا ما بيّنوا لهم بها الحكم لدعاء غير الله عز وجل ولا التوسّل بغير الله اشيرك بالله عز وجل ولذلك بعد ما توضح له الأمر تقام عليه الحجة هذا الواحد بعد كده من فلاصة ومعانة هذا يختلف عن إيه؟ عن هكذا معلقة بنت الشيخ باليهودية خلقها ربانا والمصرى خلقها ربانا معلقة من الملل التامية المبوس ومعرفش مئة أذن طب ربنا خلقه هو اللي خلق خلق آدم وخلق منه كلام ده كله طب هو خلقه عشان يعني يعزمه ده كان ولا امتح يعني ما عرفش <تصفيق> دخلنا مقياس قال دخلنا ليه بص إن شاء الله احنا بدأس نربع وخميسيني دي انشاء الله اتكلم كاي مشرف قصول السلسة نعم السلسة الحمدل حتتكلم عن القدر حتكلم عن مين حتكلم عن القدر القدر إن شاء الله فكر الأحضر إن شاء الله بعد العصر النربع أو قدر إن شاء الله العصر بقى حمد انهم شيء يجب يقول له قل نعم نعم ربنا قال اسقل من المدد للقام الأمر خلاص يسود لا نحن بنقول يا أبوة إن الإسانح مشهور القضاء ده لقضاء كون وقضاء شرعي لو ربنا قضى أن يسود سجد دراغم عن أنف لكنه هذا قضاء شرعي وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه لما الناس بتعبد الشيطان ليه لأن هذا قضاء شرعي يدوس وقوع ويدوس عدم وقوع لكن خلقه الكوني لابد ان يقع لازم يقع, يقع. فلذلك من المكلف انس والجن كل المخلوقات هي طائعه لله تبارك وتعالى لا فاصل لها طرف تعالي لكن من اللي ربنا قال لك قال طب احنا ما جبناش احنا قاعدين قاعدين يبقى نادي المولى تبارك وتعالى عندما عرض مولا تبارك وتعالى الأمان والتكليفات الشرعية على السماوات والأرض والجبل قال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا وحملها الإنسان لماذا؟ لأن تكليفات افعل ولا تفعل ولذلك من يخل الذي يعصي ربه عز وجل في الكون هم الإنس وعصاة الجن والإنس ما في الكون لكله عبد المولا تبارك وتعالى وطائع لله عز وجل ومربوب الله جل وذكرنا أنه في التب على سورة المنشورة ما المراد بالعبد؟ من مراده بالعبد؟ أن له معنى عام ومعنى خاص معنى العام كل الخط عباد لله بالمعنى الخاص العابد هو الطائع لله عز وقته طائع لمن لمرده حرص؟ بسم الله العليل العظيم في الله في ساعتنا هذه الله ليس حقاً وزرح التباعة وزرح الباطل والوزر الاجتنال الله سبحانه الله محمد في الوداع يا ناس الخير كل حق